قال فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَّنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ ۚ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا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 الكتاب من الله العزيز الحكيم، إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فاعبد الله مخلص له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 قال قسم آيات والأرض بالحق يكؤر الليل على النهار ويكؤر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور؟